سؤال رقم ستاش ألف يمكنني الوقوف على اليمين با يمكنني الوقوف على اليسار جيم لا يمكنني الوقوف أعيد ألف يمكنني الوقوف على اليمين با يمكنني الوقوف على اليسار جيم لا يمكنني الوقوف